إِا هَدَينَاهُ السَّبِيلَ إمَّ شَكِرَ وَإِمَّ كَفُور إِا أَتَدُنا للِكافِرينَ سَلاسِلَ وَأَغْل لَ وَسعراء إِ الأذرَ رَشَْبونَ مِنْ كَسٍ كانَ مِزاجُهَا كَافُور 119. عينا بِهَا بها عباد الله يفجرونها يُوفُونَ 110. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا 111. حُبِّهِ الطعام على حبه 112. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا 113. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا 114. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا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 129. وعاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحل أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء 114. وكان سعيكم مشكورا 115. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا 116. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا 117. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا